منذ الرعيل الاول الى يومنا هذا والاسلام يلقن ابناءه يوما بعد يوم روح الثبات على الدين وآداب المغالبه والمدافعه والصبر على الشدائد وتكفؤ الفتن والرزايا بروح الراضي بقضاء ربه الواثق بانجاز وعده محتملا مع ذلك كل نصب مستسيغا في سبيل الله كل تعب وليس هذا الشعور الإيجابي مختصا بالفرد المسلم دون المجتمعات المسلمة برمتها كلا بل إن عليها جميعا ما يجب من استحضار مثل, مثل تلكم المشاعر على وجه آكد من مجرد حضوره في صورة أشخاص أو أفراد لا يصلون درجة المجموع لأن من سنن الله في هذه الحياة الدنيا أن المجتمعات المسلمة المؤمنة بربها الراضية بدينها ونبيها صلى الله عليه وسلم قد تتفاوت في القدرات والملكات والجهود والطاقات قوة وضعفا وغنا وفقرا وصحة ومرضا وسلما وحربا وإنها بهذا التفاوت لتؤكد حاجة بعضها لبعض في المنشط والمكره والعزر واليسر والحزن والفرح وكذا تؤكد حاجتها إلى تقارب النفوس مهما تباعدت الديار وإلى التراحم مهما كثرت المظالم وإلى التفاهم مهما كثر الخلاف بل إنها في حاجة ماسة إلى إحساس بعضها ببعض من خلال أسمى معاني الشعور الإيجابي الذي حظ عليه ديننا الحنيف إذ ما المانع أن تسمو معاني الالفه والترابط بين المجتمعات المسلمة إلى حد ما لو عطس أحد في مشرقها شمته أخوه في مغربها وإذا شكا من في شمالها توجع له من في جنوبها فلا غرو عباد الله إذ لا بد لكل مجتمع مسلم أن يبث آهاته وهمومه لإخوانه من المجتمعات المسلمة فلا أقل حينها من ان يلاقي من يواسيه او يسريه او يتوجع له وليس وراء ذلكم مثقال حبة من خردل من تعاون وتراحم انه متى شوهد مثل ذلكم الواقع الايجابي بين المجتمعات المسلمه فلن تقع حينها فريسة لما يسوءها بل كلما لاح في وجهها عارض البلاء وكشر امامها عن انياب التمزق والتفرق والأزمات التي تعجم أعوادها وتمتحن عزائمها لم تمت في نفسها روح المصابرة المستنيرة بهدي الولي القدير مهما ظلت كوابيس الظلم مهما ظلت كوابيس الظلم والتسلط جاثمة على صدرها ومن هذا المنطلق يبقى الإسلام شامخا أمامها ولا يموت المسلمون جراءها بل إنهم لا يزالون يرددون كتاب ربهم ويتلون قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إنهم يستلهمون من آيات الصبر التي تجاوزت أكثر من ثمانين موضعا في كتاب الله جل وعلا الشعار والدثار لأن الصبر من اكرم انواع المغالبة والمدافعة بين الحق والباطل في شتى صورها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولم يكن الصبر اكرم في ذلك الا لشموله الواسع انواع الحسن فيه على مراق التوفيق وذلك من خلال حسن الاستقبال للبلايا والمحن والعداء وحسن الاحتمال لها وحسن التصرف معها وحسن حملها بقوة واقتدار للزج بها بعيدا عن طريق المسير الخالد وحسن تعاطف المجتمعات المسلمة مع بعضها لتصبحك الأعضاء للجسد الواحد لينالوا بذلك ما وعد الله به أولئك بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولم يكن هذا الأجر الممدود بغير حد إلا لأن أولئك الصابرين اوفوا بعهد الله من بعد ميثاقه واوفوا للإسلام واوفوا للثبات والمدافعة واوفوا لبعضهم البعض مهما امتد النفس واشتدت اللأواء عباد الله لقد انطلق نور الإسلام ليكون مما يهدي إليه توثيق علاقة الفرد توثيق علاقة الفرد المؤمن بالفرد المؤمن والمجتمع المؤمن بالمجتمع المؤمن على أكرم أساس وأشرف نبراس وقد أحاط ذلكم التوثيق بسياج الفضيلة والإيثار والرحمة والنصرة فقد قال جل شأنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وقال المصطفى صلوات الله وسلم عليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم وقال أيضا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه انصر أخاك ظالما أو مظلوما رواه البخاري ومسلم كل هذه النصوص عباد الله دلة بوضوح على تحضير الشارع الحكيم على التعاون والإلفة والتناصر واتحاد الآمال والآلام بين المسلمين مجتمعاتا وافرادا لأن الرب واحد والدين واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد إن هذه لحقيقة شامخه البناء أصلها ثابت وفرعها في السماء لذا كان لزاما على المجتمعات المسلمة أن تتوهج في نفوسها المعاني الكريمة للتماسك والتراحم والتناصر وأن يتوهج السمو الروحي في الأخوة والتضامن والمساواة والتخلص من سلبية احتكار الشعور وفرديه العواطف والنشوز بين الأجناس المختلفة فدين الإسلام لم يجعل للجنس ولا للغة ولا للون معيارا لتلك المعاني الجليلة لأن الكل عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم إذن إذن كيف لا تحض شرعة الله ومنهاجه كيف لا تحض شرعة الله ومنهاجه على مثل هذه المعاني وقد كرم الله بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وقد كرم من بني آدم أمة, أمة الإسلام فأوجب عليها من التراحم والترابط والاجتماع والنصرة ما يحرم من خلاله كل معنى من معاني الفرقة والاختلاف والاسرى وحب الذات والخذلان والاسلام للغير وان من لديه ادنى المام بعالم بعض الاحياء لا يدرك جيدا اثر تلك المعاني في واقعها لاجل البقاء والسياده والوقوف في وجه الظالم المعتدي فالنمل على سبيل المثال يتعاون في داب وصبر على الاعمال المتعدده والمحاولات المتكررة وقد ذكر الله جل وعلا عن أمة النمل موقفها مع سليمان عليه السلام حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ولجموع النحل مثل ذلكم الشعور مع مملكته تتعاون في دقة وانتظام في عمارة خلاياها وحمايتها. وقولوا مثل ذلكم في الطيور والحيوانات الأخرى حيث نراها تسير جماعات وأسرابا، وإذا عرض لها عارض, عارض خطر، وإذا عرض لها عارض خطر تكتلت واجتمعت لإدراكها بالغريزه أنها إذا انقسمت هانت ودلت. فإذا كان ذلكم هو الشعور الجلي في الحشرات والحيوانات العجماوات غريزيا. فكيف بالإنسان المسلم فكيف بالإنسان المسلم الذي استطاع أن يملك ذلكم الشعور بالغليزة والشريعة معا حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري بهذا اللفظ إن في أمتنا الإسلامية مجتمعات مسلمة تمر عليها أيام عجاف قلب فيها الباطل حقا والحق باطلا لأن دورة من دورات الزمن منحت المبطل قوة القوة في الأرض منحت المبطل القوة في الأرض فجعلته هو صاحب الأرض وجعلت مالك الارض وجعلت مالك الأرض الاصل ارهابيا طريدا لا حق له كل ذلك يستدعي شحذ همم المجتمعات المسلمه شعوبا وحكاما واصحاب قرار ان يحيطوا تلك المجتمعات بالرحمه والتعاطف والاحساس بالواجب تجاهها والسعي الدؤوب لاحقاق الحق وابطال الباطل فالحق لا يمكن ان يضيع جوهره لان عللا عارضة اجتاحت اهله اذ لم تتحول جرائم فرعون الى فضائل لانه ملك سلطة الامر والنهي واستطاع قتل الابناء واستحياء النساء اننا اذا لم ندرك ذلكم اننا اذا لم ندرك ذلكم جيدا فلن نستبين اغراض الغارة الشعواء فلن نستبين اغراض الغارة الشعواء الكامنة في جعلنا واخواننا من المجتمعات المسلمة قصة تروى وخبرا كان او تبقينا جملة لا محل لها من الاعراب الا ان تلتقي الاطماع على انقاضنا وعزاؤنا ان الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان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 والدعوة إلى إذكاء ذلكم الشعور لم تكن بدعا من الحديث وليست هي خيالا لا يتصور وجوده ولا هي مثالية يهزأ بها بل هي واقع منشود في كل عصر ومصر وهي, وهي وإن خبت تاره فإنها قد نشطت تارات أخرى وإن ذلكم كله ليسير على من يسره الله له متى ما تحققت معاني التعاون الصادق والإحساس المشترك والإنماء الأصيل للدين الإسلامي إذ القوة وحدها لا تكفي والصبر وحده لا يسد الحاجة والشجاعة وحدها لا ترد الاعتداء ما لم تحط هذه الأمور جميعها بالتعاون المشترك ووضع الأكف على الأكف بين المجتمعات قيادات وشعوبا ليكون تلاحم الأمة سياجا منيعا ضد اي ثارة او غارة وضد اي تحد وعدوان غاشم يبيح كلاءها ويختلي خلاها فاذا كانت القوة وحدها لا تكفي دون تعاون وتضافر، فكيف اذا كان الضعف جاثما مكان القوة فقوة القوي لا يتم لا يتم لها الكمال الا بتعاون الضعيف معه فما ظنكم بالضعيف اذا عاونه القوي وأي قوة أسمى وأعلى من قوة الدين والمله ولقد ضرب الله لنا مثلا ذا القرنين على ما اوتي من قوة وشدة إذ مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا نراه مع قوته وشدته لم يستغني عن التعاون والاشتراك في مواجهة الشدة وذلك حينما سألوه أن يجعل بينهم وبين ياجوج ومأجوج سدا فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فها هو مع قوته وشدته قد طلب منهم الإعانة بقوة وطلب منهم أن يأتوه بزبر الحديد وطلب منهم أن ينفخوا فيه فقدموا له هذه الأمور الثلاثة، فقدموا له هذه الأمور الثلاثة مع قدرته وتمكينه، وهذا كله دليل دليل جلي على إباء الرماح أن تنكسر إذا هي اجتمعت، ومعلوم أن القدر، ومعلوم أن القدر على ضخامته أن القدرة على ضخامته لن يستقر دون الأثافي. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وصلوا وسلموا.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 ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه, فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام اللهم امنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا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 اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين